بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد المجلس السادس والخمسون من مجالس سباع كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وصحبه للشيخ موسى ابن راشد العازمي يقرئه عليكم عمر البساطي يقول نزول قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم ونزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأسممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فلما سمعها عمر بن الخطاب رضي الله عنه بكى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا عمر قال أبكاني أن كنا في زياده أما إذا كمل فإنه لا يكمل شيء إلا نقص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت. قال الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى وكأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استشعر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه الآية نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنها نزلت قبل موته صلى الله عليه وسلم بنحو ثمانين يوم رواه شيخان في صحيحين عن أنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرأونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال عمر رضي الله عنه أي آية قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فقال عمر رضي الله عنه قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية هذه أكبر نعم الله عز وجل على هذه الأمة حيث أكمل تعالى لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم صلى الله عليه وسلم ولهذا جعله الله تعالى خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن فلا حلال إلا ما أحله ولا حرام إلا ما حرمه ولا دين إلا ما شرعه وكل شيء أخبر به فهو حق وصدق ولا كذب فيه ولا خلب خطا مشهور وأما ما اشتهر عند كثير من الناس من أن هذه الآية هي آخر آيات نزلت من القرآن فهو خطأ والصحيح أن آخر آيات نزلت من القرآن الكريم هو قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قال إمام القرطبي في تفسير هذه الآية والقول بأن هذه الآية آخر آيات نزلت من القرآن أصح وأشهر وباوبى الإمام البخاري في صحيحه في كتاب التفسير باب واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله وأخرج حديث ابن عباس رضي الله عنهما ولفظه آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية ربا قال الحافظ في الفتح كذا ترجم المصنف أي الإمام البخاري بقوله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله وأخرج هذا الحديث بهذا اللفظ ولعله أرد أن يجمع بين قولي ابن عباس فإنه جاء عنه ذلك من هذا الوجه وجاء عنه من وجه آخر اخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله أخرجوا طبري من طرق عنه وكذا أخرجه من طرق جماعة من التابعين وزاد عن ابن جريج قال يقولون إنه مكث بعدها صلى الله عليه وسلم تسع ليال وطريق الجمع بين هذين القولين أن هذه الآية هي ختام الآيات المنزلة في الربا إذ هي معطوفة عليهم حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي سقط عن راحلته وهناك بعرفة سقط رجل من المسلمين عن راحلته وهو محرم فمات فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفن في ثوبيه ولا يمس بطيب وأن يغسل بماء وسدر ولا يغطى رأسه ولا وجهه وأخبر أن الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبيا فوائد الحديث قال حافظ الفتوى في الحديث من الفوائد استحباب تكفين المحرم في ثياب إحرامه وفيه أن إحرامه باق وأنه لا يكفن في المخيط وفيه التكفين في الثياب الملبوسة وفيه استحباب دوام التلبية إلى أن ينتهي الإحرام وأن الإحرام يتعلق بالرأس لا بالوجه إفاضة رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة. فلما غربت الشمس واستحكم غروبها بحيث ذهبت الصفرة قليلا وغاب القرص أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفه إلى المزرفة ذلك طريق المأذمين وهو يلبي في مسيره وقد أردف أسامة بن زيد رضي الله عنهما خلفه وأفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسكينة وقد اضم إليه زمام نقته حتى إن لا يصيب طرف رحله وهو يقول صلى الله عليه وسلم رويدا ايها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاع وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير العنق فإذا وجد فجوه سار النص وهو فوق العنق وكلما أتى حبلا من الحبال أرخر النقة زمامها قليلا حتى تصعد فلما كان في الطريق عند الشاب نزل صلى الله عليه وسلم فبال وتوضا ضوءا خفيفا بماء زمزم فقال له أسامة رضي الله عنه الصلاة يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أمامك جمعه صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء في المزدرفة ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدرفة وهي المشعر الحرام فتوضا فأسبغ الوضوء ثم أمر بالأذان فأذن المؤذن ثم أقام فصلى المغرب قبل حط الرحال وتبريك الجمال فلما حطوا رحالهم أمر فأقيمت الصلاة فصل العشاء ركعتين بإقامة بلا أذان ولم يصل بينهما شيئا ثم اضطجع حتى طرع الفجر ولم يهي رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة وهي ليلة عيد الألحى ولا صح عنه صلى الله عليه وسلم في إحياء ليلتين العيدين شيء قال الإمام الترمذي في جميعه والعمل على هذا عند أهل العلم أنه لا يصلي صلاة المغرب دون جمع فإذا أتى جمعا وهو المزدلفة جمع بين الصلاتين بإقامة واحدة ولم يتطوع فيما بينهما وهو الذي اختاره بعض أهل العلم وذهب إليه وهو قول سفيان الثوري قال سفيان وإن شاء صلى المغرب ثم تعشى ووضع ثيابه ثم أقام فصلى العشاء وقال بعض أهل العلم يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدرفة بأذان وإقامتين يؤذن لصلاة المغرب ويقيم ويصلي المغرب ثم يقيم ويصلي العشاء وهو قول الشافعي رحمه الله إذنه صلى الله عليه وسلم لضعفة أهله بالتعجل إلى منا وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة لضعفة أهله من النساء والصبيان أن يتقدموا إلى منا قبل طرع الشمس وكان ذلك عند غيبوبة القمر وأمرهم أن لا يرم الجمرة حتى تغلع الشمس روى الشيخان في صحيحيه معنى عائشة رضي الله عنها قالت نزلنا المزرفة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تدفع قبل حطمة الناس وكانت امرأة بطيئة فأذن لها فدفعت قبل حطمة الناس وأقبنا حتى أصبحنا نحن ثم دفعنا بدفعه فلأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة أحب إلي من مفروح به وعلى الشيخان كذلك في صحيحي مع عباس رضي الله عنهما قال أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم رحلات مزدلفة في ضعف أهله. وروى أبو داود في سننه والإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات لنا من جمع فجعل يلطف افخذنا ويقول أبيني لا ترم الجمرة حتى تطلع الشمس وقوف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمشعر الحرام ثم دفعه إلى ميناء فلما طلع الفزر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس الصبح مغلسا بأذان وإقامة وذلك يوم النهر وهو يوم الحج الأكبر وهو يوم الأذان ببراءة الله ورسوله من كل مشرك وكان يوم السبت فمركب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قت حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة ودع الله وكبره وهلله ووحده ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا حتى أسرج جدا وذلك قبل طلوع الشمس وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس حين وقف على المشعر الحرام عند المزلفة كلها موقف فقال وقفتها هنا والمزلفة كلها موقف ورفع عن بطني محسر وفي رواية أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا قذح وهو الموقف وجمع كلها موقف حديث عروة ابن مضرس الطائي رضي الله عنه وهناك سأل عروة ابن مضرس الطائي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمسلفة فقلت يا رسول الله جئت من جبلي طئ أكللت مطيتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد معنا هذه الصلاه صلاة الفجر بالمزدرفة ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثا جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمار وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما غدات يوم من نهر أد يلتقط له حصل الجمار فالتقط له سبع صيات من حصل الخذف فلما وضعهن في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين ثم دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشعر الحرام قبل أن تطلع الشمس مخالفا للمشركين الذين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس وأرضف خلفه الفاضل بن العباس رضي الله عنهما وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما وانطلق أسامة بن زيد رضي الله عنهما في سباق قريش فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن يجرين فطفق الفاضل رضي الله عنه ينظر إليهن فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفاضل فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم إياده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر حتى أتى بطن محسر سؤال رجل عن أمه وفي منسيره صلى الله عليه وسلم إلى من أتىه رجل فسأله عن أمه فقال يا رسول الله إن أمي عجوز كبيرة وإن حملتها لم تستمسك وإن رضتها خشيت أن أقتلها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج عن أمك وصول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي محسر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير سيرا لينا وعليه السكيدة فلما أتى محسرا حرك ناقته قليلا قال ابن القيم رحمه الله وهذه كانت عادته صلى الله عليه وسلم في المواضع التي نزل فيها بأس الله بأعدائه فإن هنالك أصاب أصحاب الفيل ما قص الله علينا ولذلك سمي ذلك الوادي وادي محسر لأن الفيل حسر فيه أي اعيا وانقطع عن الذهاب إلى مكة وكذلك فعل صلى الله عليه وسلم في سلوك الحجر ديار ثمود فإنه تقنع بثوبه وأسرع السير ولما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في وادي محسر قال للناس عليكم بحص الخلف الذي يرمى به الجمرة ثم أمرهم بالسكينة وقال لتأخذ أمة من سكها فإني لا أدري لعل لا ألقاهم بعد عامهم هذا رمي رسول الله صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة يوم النحر، ثم سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة وكان يلبي في مسيره ذلك حتى شرع في الرامية. روى الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنفسمت بن زيد رضي الله عنهما كان رضف النبي صلى الله عليه وسلم كان رضف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفت إلى المزلفة. ثم أردف الفضلة من المزلفة إلى منن. فكلاهما قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة وهي الجمرة الكبرى وقف في أسفل الوادي وجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه واستقبل الجمرة وهو على راحلته ومعه بلال وإسامة, وأسامة رضي الله عنهما أحدهما اخذ بخطام ناقته والآخر يظلله بثوب من الشمس وكان الوقت ضحا فرماها صلى الله عليه وسلم من بطن الوادي بسبع حصيات مثل حصى الخذفه يكبر مع كل حصات منها وهو يقول لتأخذ مناسككم، فإني لا أذري لعل لا أحج بعد حجتي هذه طور إمام أحمد في مسنده والترميدي في جامعه بسند حسن عن قدامة ابن عبد الله العامري رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النهر يرمي الجمرة على نقته لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك وزحم الناس عند الرمي فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالروية في الرامية فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في السننه بسند حسن عن أم بن الأزدية رضي الله عنها قالت رئيس رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي يوم النهر وهو يقول يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا ولا يصيب بعضكم وإذا رميتم الجمرة فرموها بمثل حصل الخذف خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنن يوم النحر ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بمنن حين ارتفع الضحى وهو واقف بين الجمرات على ناقته وقيل على بغلة شهباء وعلي رضي الله عنه يعبر عنه والناس بين قائم وقاعد وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته هذه بعض ما كان ألقاه في خطبة عرفة وذلك لكثره الجمع الذي اجتمع حوله وقرر رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته هذه تحريم الزنا والأموال والأعراض وذكر حرمة يوم النحر وحرمة مكة على جميع البلاد فكان مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على إن الزمان قد استدرك هيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعده وذو الحجة والمحرم وراجب مضر الذي بين جمادى وشعبان ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي يوم هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس يوم نحر قلنا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس ذل الحجة قلنا بلى ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بلد هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال اليست البلدة؟ قلنا بلى فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعد كفارا أو ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا ليبلغ الشاهد الغائب؟ فلعل بعض من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه ألا هل بلغت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إنما هن أربع لا تشركوا بالله شيئا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تزنوا ولا تسرقوا ألا وإني فرطكم على الحوض أنظركم وإني مكاثر بكم الأمم فلا تسودوا وجهي ألا وقد رأيتموني وسمعتم مني وستسألون عني فمن كذب علي فليتبوى مقعده من النار ألا وإني مستنقذ رجالا هو مستنقذ مني آخرون فأقول يا رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يجني جان إلا على نفسه ولا يجني والد على ولده ولا مولود على والده. ألا إن الشيطان قد جاءئث أن يعبد في بلدكم هذا أبداً، ولكن ستكون له طاعه في بعض ما تعتقرون من أعمالكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عبدوا ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموركم، وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم". وقد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نظر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها فرب حامل فقه غير فقه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن إخلاص العمل لله والنصيحة لولاة المسلمين ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس في خطبته هذه بالسمى والطاعة لمن قادهم بكتاب الله وإن كان عبدا أسود مجدعا وعلمهم مناسكهم وأمرهم بالتبليغ عنه قال عبد الرحمن بن معاذن التيمي رضي الله عنه خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنن ففتحت اسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا فطفق يعلمهم مناسكهم وودع حينئذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فقالوا هذه حجة الوداع ثم أنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار منازلهم فقال لينزل المهاجرون هنا وأشار إلى ميمنة القبلة والأنصار هنا وأشار إلى ميسرة القبلة ثم قال لينزل الناس حولهم فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو على يسار مسل الإمام بميناء وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى له بناء يضلله من الحر فقال لها من مناخ من سبقه سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهناك سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن من حلق قبل أن يذبح ومن ذبح قبل أن يرمي فقال لا حرج قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج قال الحافظ والفتح لم اقف على اسم من سال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد البحث الشديد ولا على اسم أحد ممن سأل في هذه القصة وسأبين أنهم كانوا جماعة لكن في حديث أسامة بن شريك عند الطحوي وغيره كان العرب يسألونه وكأن هذا هو السبب في ضعاد لضبط أسمائهم نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه بمنا ثم صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى, منن إلى المنحر بمنن فنحر 63 بدنه بيده الشريفة وقال نحرتها هنا ومنن كلها منحر فانحروا في رحالكم وكل أيام التشريق ذبح، وكانت تقرب إليه صلى الله عليه وسلم البذن ارسالا فقرب منهن إليه خمس أو ست فطفقن يزدنفن إليه صلى الله عليه وسلم بأيتهن يهدى. وكان صلى الله عليه وسلم ينحرها قائمة معقولة بيدها اليسرى فلما معقولة يادها اليسرى فلما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم 63 بدنة أمسك وامر علي رضي الله عنه أن ينحر ما بقي منها وي 37 بدنة تمام المئة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه اقسم لحومها وجلودها وجلالها في المساكين ولا تعطينا جزارا منها شيئا في جزارتها وخذ لنا من كل بدنة حذية من لحم ثم اجعلها في قدر واحد حتى ناكل من لحمها ونحسو من مرقها ففعل رضي الله عنه ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم البقر عن نسائه وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر لأنهن كن متمتعات وعليهن الهدي وفي رواية أخرى ذبح عنهن كلهن بقرة واحدة حديث شاذ ومما رواه النسائي في سنة الكبرى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ذبح عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حججنا بقرة البقرة فهو حديث شاذ كما قال الحفظ والفتح مخالف لما تقدم وذبح الصحابة رضي الله عنهم عن أنفسهم فنحروا البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم عندما أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة فما الذي يكون معه هدي فليصم ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى أهله فكانوا يشتركون في الهدي قصة الفضل مع الخفعمية روى الشيخان في صيحه عيمة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان الفضل بن عباس رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الفضل رجلا وضيئا فجاءت امرأة من خفعمة تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وذلك في حجة الوداع وفي رواية الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم المنحرة واستفتت جارية شابة من خفعم فقالت إن أبي شيخ كبير قد أدركته فريضة الله في الحج ففوتي ذي ان احد عن فقال صلى الله عليه وسلم احج عن ابيك ولو رسول الله صلى الله عليه وسلم عنق الفضل فقال العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وكان شاهدا يا رسول الله لما لويت عنق ابن عمك فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم رايت شابا وشابه فلم آمن الشيطان عليهما ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للفاضل رضي الله عنهما ابن اخي ان هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه فوائد الحديث قال حافظ الفتح وفي هذا الحديث من الفوائد جواز الارتدهف وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وفيه منزلة الفاضل بن عباس رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم وفيه بيان مركبة في الآدمي من الشهوة وجبلت طباعه عليه من النظر إلى الصور الحسنة وفيه منع النظر إلى الأجنبيات وغض البصر منه التفريق بين الرجال والنساء خشية الفتنه وفيه جواز كلام المرأة وسماع صوتها للأجانب عند الضرورة كالاستفتاء عن العلم والترافع في الحكم والمعاملة وفيه أن حرام المرأة في وجهها فيجوز لها كشفه في الإحرام وفيه النيابه في السؤال عن العلم حتى من المرأة عن الرجل وفيه بر الوالدين والاعتناء بأمرهما والقيام بمصالحهما من قضاء دين وخدمة ونفقة وغير ذلك من أمور الدين والدنيا حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه ودعاءه للمحلقين فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحر من نحر هذه دعا الحلاقة فحلق رأسه الشريف فحلق رأسه الشريف حلقه معمر بن عبد الله العدوي رضي الله عنه روى الإمام مسلم في صحيحه عن الأناس رضي الله عنه قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحلاق خذ فأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس وروى الإمام البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طرحة أول من أخذ من شعره وروى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه فما يريدون ان تقع شعرة إلا في يد رجل وروى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن محمد بن عبد الله بن زيد أن أباه حدثه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم عند المنحر هو ورجل من الأنصار فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحايا فلم يصبه ولا صاحبه شيء وحلق رأسه في ثوبه فأعطاه وقسم منه على رجال وقلم أظفاره فأعطاه صاحبه وحلق أناس من أصحابه رضي الله عنهم وقصر بعضهم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحلقين بالمغفرة ثلاثا وللمقصرين مرة تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإفاضته بالبيت ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلاقة رأسي الشريف لبس القميص وأصاب الطيب طيبة عائشة رضي الله عنها بطيب فيه مسك قبل أن يطوف طواف الإفاظة ثم راكب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت قبل الظهر فطاف طواف الافاضه على رحيلته كي يراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس أغشوه وكان يستلم الركن بمهجنه كلما أتى عليه أشار إليه به وكبر شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم زمزم وبن عبد المطلب يسكون وبني عبد المطالب يسقون فقال صلى الله عليه وسلم انزعوا بني عبد المطالب فلولا أن يغلبكم الناس على ثقاياتكم لنزعت معكم ثم ناولوه دلول فشرب منه ثم مج فيه ثم أفرغه في زمزم ثم توضأ منه وفي رواية أخرى في صحيح البخاري قال ابن عباس رضي الله عنهما ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم زمزم وهم يسقون ويعملون فيها فقال عملوا فإنكم على عمل صالح ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا لا أن لا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه يعني عاتقه وأشار إلى عاتقه إقامة رسول الله صلى الله عليه وسلم بميناء ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مينا من يومه ذلك فصل الظهر بها ركعتين وقيل صلها بمكة ومكث صلى الله عليه وسلم بمنا أيام التشرق الثالثة وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرب بن من رضي الله عنه أن ينادي بمن في الناس أن لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب يعني أيام التشريق وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الجمارة في أيام التشريق الثلاثة بعد زوال الشمس ماشيا ذاهبا وراجعا فيرمي كل جمرة بسبب حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف عند الجمرة الأولى والوسطى مستقبل القبلة فيطيل القيامة ويرفع يديه يدعو ويرمي الثالثة ولا يقف عندها ثم يرجع فيصلي الظهر ركعتين وخلال إقامته صلى الله عليه وسلم بمنن من أيام التشريق لم يذهب إلى المسجد الحرام بل بقي في منن إلى حين الوداع وهذا هو الصحيح مواضع الدعاء في حجته صلى الله عليه وسلم وقد تضمنت حجته صلى الله عليه وسلم ست وقفات للدعاء على الصفا، على المروى، بعرفة، بمزدلفة، عند الجمرة الأولى، الصورة، عند الجمرة الثانية، الوسطى. استأذن العباس رضي الله عنه أن يبيت بمكة. واستأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة. ليالي يمنا من أجل استقاي، فأذن له. واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ريع الإبل في البيوتة خارج منا عند الإبل. فأرخص لهم أن يرموا يوم النحر ثم يجبعوا رامية يومين بعد يوم النحر فيرمونه في أحدهما ثم يرمون يوم النفر خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق وخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق وكانت خطبته في هذا اليوم تشبه خطبته يوم النهر وزاد فيها بعض الأمور منها ما رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن ابي نظره قال حدثني من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوسط ايام التشريق فقال يا ايها الناس الا ان ربكم واحد وان اباكم واحد الا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا احمر على اسود ولا اسود على احمر الا بالتقوى ابلغت قالوا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم إفاضة رسول الله صلى الله عليه وسلم من منا ونزوله المحصب ثم نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم من منا في آخر يوم من أيام التشريق وهو يوم النفر الآخر ونفر معه المسلمون وذلك بعد الزوال فأفاض إلى المحصب وهو الأبطح وهو خيف بني كنالة فوجد أبا رافع رضي الله عنه وكان على ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ضرب له فيه قبه فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو بمنن نحن نازلون غدا بخيف بني كنانا حيث تقاسموا على الكفر وهو المكان الذي ضرب فيه ابو رافع قبته توفيقا من الله عز وجل دون ان يأمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمحصب بقيه يومه ذلك وليلته فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة هناك اعتمار عائشة رضي الله عنها من التنعيم وفي تلك الليلة ليلة الحصبة أرغبت عائشة رضي الله عنها في العمرة فقالت للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا بحجة وفي روايه أخرى قالت رضي الله عنها يا رسول الله يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعك طوافك لحجك وعمرتك فابت رضي الله عنها فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخاه عبد الرحمن ابن ابي بكر رضي الله عنهما وأمره أن يعمرها من التنعيم تطيهبا لقلبها فخرجت رضي الله عنها مع أخيها فاهلت بعمرة من التنعيم ففرغت من عمرتها ليلا ثم أقبلت مع أخيها حتى انتهاي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الليل وهو بالمحصب قال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فراتما قالت رضي الله عنها نعم فأذن في الناس بالرحيل طواف الوداع وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن لا ينصرفوا إلى بلادهم حتى يكون آخر عهدهم الطواف البيت فقد أخرج الشيخان في زعي حيما ولوظ لمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في تلك الليلة الليلة الحصبة، فطاف بالبيت طواف الوداع سحرا قبل صلاة الصبح ولم يرمل في هذا الطواف. في ترك طواف الوداع، ورخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ترك طواف الوداع للحائض فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن عائشه رضي الله عنها قالت حاضت صفية بعدما افاضت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احابي هي قلت حاضت بعدما افاضت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلتنفر إذن ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام مرتحلا إلى المدينة وقد استصحب معه شيئا من ماء زمزم فقد أخرج الترمذي في جامعه بسند حسن عن عائشه رضي الله عنها أنها كانت ما ماء زمزم وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله ارتحال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وخطبته في غدير خم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة من الثنية السفلى ثنية كدي وكانت مدة إقامته صلى الله عليه وسلم بها عشرة أيام فلما وصل إلى غدير خم نزله لك صلى الله عليه وسلم فخطب الناس خطبة عظيمة ووعظهم وذكرهم فكان مما قال بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه أما بعد على أيها الناس فإنما انا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به ثم قال وأهل بيتي اذكركم الله في أهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي وفي روايه أخرى قال صلى الله عليه وسلم اني قد تركت فيكم الثقلين احدهما اكبر من الاخر كتاب الله عز وجل وعترتي أهل بيتي فانظروا كيف تخلفون فيهما فانهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض ثم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم فارضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبراءة عرضه مما كان تكلم فيه بعض من كان معه بأرض اليمن بسبب ما, ما, ما كان صدر منه إليهم من العدالة التي ظنها بعضهم جورا وتضيقا وبخلا والصواب كان معه رضي الله عنه في ذلك فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده رضي الله عنه وقال ألسهم تعلمون أني أولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا بلى يا رسول الله قال من كنت مولاه فإن هذا مولاه اللهم والي من وداه وعاد من عاداه ولما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الحليفة بات بها لأنه صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يطرق الناس أهاليهم ليلا على غير أهبة فلما أصبح وراء المدينة كبر ثلاث مضات وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تهائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأعزاب وحده ثم دخل المدينة نهارا فأتى المسجد فركع فيه ركعتين ثم انصرف إلى بيته عمرة في رمضان كحجة مع الرسول صلى الله عليه وسلم ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجته قال لأم سنان الأنصارية رضي الله عنها ما منعك أن تهجي معنا قالت لم يكن لنا إلا ناضحان فحج أبو ولدنا وابنه على ناضح وترك لنا ناضحا ننضح عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان رمضان نعتمري فيه فإن عمرة في رمضان تعديل حجه الأحداث بين في الوداع ودنو أجله صلى الله عليه وسلم تنبؤ مسيلمة الكذاب قطبحه الله ذكرنا فيما تقدم ان مسيلمة الكذاب قدم المدينة في السنة التاسعة الهجرة مع قومه بني حليفة وانه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجعل له الامر من بعده حتى يتبعه فابى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فلما رجع وفد بني حليفة الى اليمامية اخذ مسيلمة يفكر في امره حتى دعا انه اشرك في الامر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فادعى النبوة وشاهد له الرجال بن عنفوة قبحه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشركه في الأمر مع فاختتنا الناس به وكان الرجال قد وفد مع قومه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وقرأ سورا من القرآن في الدين فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما مع فرات بن حيان وابي هريره رضي الله عنهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فيكم لرجل ضرسه في النار أعظم من أحد فما زال خائفين حتى ارتد الرجال وآمن بمسيلمة وشهد له زورا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أشرك مسيلمة معه في النبوة فكان الرجال لعنه الله أعظم فتنة على بني حنيفة من مسيلمة الكذاب فإنهم صدقوه واستجابوا له وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أريا قبل ذلك في المنام أنه وضع في يديه ثواران من ذهب فكرههما فنفقهما فطارا فأولهما, فأولهما كذابين يخرجان فقد أخرج الشيخان في صحيحيهم عن أبي هغيرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيناءنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنهما فأوحي إلي في المنام أن أنفخهما فنفختهما فطارا فأولتهما كذابين يخرجان بعدي فكان أحدهما العنسي صاحب صنعاء والآخر مسيلمة صاحب اليمامة سجع مسيلمة الكذاب قبحه الله وجعل مسيلمه الكذاب يسجع الأساجيع وينظم من كلام الكهان والمنجمين مضاهاه للقران فمن ذلك قوله قبحه الله والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا والخابزات خبزا والساردات ثردا واللاقمات لقما اهاله وسمنا لقد فضلتم على اهل الوبر وما سبقكم اهل المدر ريفكم فمنعوه والمعتظ فاووه والباغي فناوؤوه وسجع ايضا قد الله على سوره ان اعطيناك الكوثر فقال ان اعطيناك الجواهر فصل لربك وهاجر ان مبغيضك رجل فاجر ثم وضع مسيلمة لعنه الله عن قومه الصلاه وحل لهم م الخمره والزنا ترغيبا لهم في اتباعه وهو مع ذلك يشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه نبي فافتتن به قومه وسمى مسيلمة نفسه رحمن اليمامه غير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه مسيلمة الكذاب واشتهر بهذا الاسم حتى لا يكاد يعرف بغيره ظهور الكذابين وأولهم مسيلمة الكذاب فلما أثر الناس في شأن مسيلمة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا فأثنى على الله تعالى بما هو أهله ثم قال صلى الله عليه وسلم أما بعد فقد اكثرتم في شأن هذا الرجل وإنه كذاب من ثلاثين كذابا يخرجون قبل الدجال كلهم يدعي بواء. روي أن طلحة النمرية جاء اليمامة, جاء اليمامة فقال أين مسيلمه قالوا ما رسول الله فقال لا حتى اراه فلما جاءه قال أنت مسيلمه قال نعم قال من يأتيك قال رحمن قال أفي نور أم في ظلمة فقال في ظلمة فقال أشهد أنك كذاب وأن محمد صادق ولكن كذاب ربيعة أحب إلي من صادق مضر واتبع هذا العربي الجلف لعنه الله مسيلمه الكذاب حتى قتل معه يوم عقربا لا رحمه الله كتاب مسيلمه الكذاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم كتب مسيلمه الكذاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه من مسيلمه رسول الله إلى محمد رسول الله سلام عليك اما بعد فاني قد أشركت في الأمر معك وإن لنا نصف الأرض ولقريش نصف الأرض ولكن قريشا قوم يعتدون وبعث بالكتاب مع رجلين من قومه يقال لأحدهما عبد الله بن النواحة والآخر ابن أثال فلما قرأ الكتاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما فما تقولان أنتما قالا نقول كما قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتجهدان أن رسول الله قال نشهد أن مسيلمة رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لولا أن الرسل لا تقتل ولا ضربت عناقكم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسيلمة الكذب ثم كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسيلمة الكذاب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب السلام على من اتبع الهدى أما بعد فإذا الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعقبة للمتقين وبعث بالكتاب مع حبيب زيد بن عاصم الأنصاري رضي الله عنه فلما وصل كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسيلمة وقرئ عليه قتل حبيب ابن زيد رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه استمر مسيلمة عليه الله في فجوره وكذبه وتفاقم أمره وازدادت شوكته بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ يجمع الجموع لقتال المسلمين فجهز له خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه جيشا أمر عليه خالد بن الوليد رضي الله عنه واستطاع أن يقتل مسيلمة الكذاب ويهزمه في معركة اليمامة العظيمة قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فلم يمهله الله بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قليلا حتى سلط الله عليه سيفا من سيوفه وحتفا من حطوفه فبعج بطره وفلق رأسه وعدل الله بروحه إلى النار وبسلق القرار خروج الأسود العمسي وظهر في صنعاء باليمني الأسود العمسي فادع النبوة أيضا وتبعه قومه بني عبس وجماعة من بني مذحج. وسمى نفسه رحمن اليمن واسم الأسود هذا عبهالة بن كعب وإنما لقب الأسود لأنه كان أسود الوجه وكان يقال له أيضا ذو الخمار لأنه كان يخمر وجهه دائما وكان الأسود كاهن المشعوذة وكان يري قومه الاعاجيب ويسمي قلوب من سمع منطقه وكان اول خروجه بعد عوده رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجه الوداع فكاتبته مذحج وواعدوه نجران فوثبوا عليها واخرجوا عمرو بن حزم وخالد بن سعيد رضي الله عنهما عاملا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانزلوه منزلهما ثم لم ينشب الاسود ان استولى على صنعاء واخرج منها المهاجر بن اميه رضي الله عنه عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذها ثم قوي أمره بمرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الأسود شيطانان يقال لأحدهما سحيق والآخر شقيق وكانا يخبرانه بكل شيء يحدث من أمور الناس وقتل الأسود العنسي الكذاب قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قتله فيروز الديلمي رضي الله عنه ارتداد وتنبؤ طليحة بن خويلد الأسدي كذلك ظهر في بني أسد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنبؤ ثالث هو طليحة بن خويلد الأسدي وكان قد وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه ثم ارتد ودع النبوة وتمعه جماعة فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الموادعة فوجه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرار ابن الأزوري إلى عماله على بني أسد وأمرهم بقتال من ارتد ولم يلبث الأمر كذلك حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كانت خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه بعث إليه خالد بن الوليد رضي الله عنه فسار إليه خالد رضي الله عنه فقاتل طليحة فهزمه وهرب إلى الشام ثم إنه أسلم وحسن إسلامه وشهد معركة القادسية فابلى بها بلاء عظيم قال تعالى وَمَنْ أَظْلَمُ مِنَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوْحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَى إلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهِ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُس اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية فمسيلمة والأسود وامثالهما لعنهم الله أحق الناس دخولا في هذه الآية الكريمة واولاهم بهذه العقوبة العظيمة السنة الحادية عشرة للهجرة. بعث اسامه بن زيد رضي الله عنهما إلى البلقاء في يوم الاثنين لأربع ليال بقين من صفر من السنة الحادية عشرة للهجرة. ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس لغزو ذوم ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسامه بن زيد رضي الله عنهما وكان عمره ثمان عشرة سنة وأمره على هذا الجيش وأمره أن يطئ الخيل البلقاء من أرض فلسطين. فقال له سر إلى موضع مقتل أبيك فاوطئهم الخيل فقد وليتك هذا الجيش فأغر صباحا على أهل, على أهل أبناء وحرق عليهم وأسرع السيرة تسبق الأخبار فإن ظفرك الله فأقلل اللف فيهم وخذ معك الأذلاء وقدم العيون والطلائع أمامك فلما كان يوم الأربعاء بدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه الذي قبضه الله تعالى فيه، فلما أصبح يوم الخميس، فلما أصبح يوم الخميس عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم لاسامه رضي الله عنه لواء بيده، ثم قال له أوز بسم الله في سبيل الله، فقاتل من كفر بالله، فخرج اسامه رضي الله عنه بلوائه معقودا. فدفعه إلى مريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه وعسكر بالجرف ولم يقع أحد من وجوه المهاجرين الأولين والانصار والأنصار ان تودب في تلك السريه فكان فيهم عمر بن الخطاب وأبو عبيده بن الجراح وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وقتارة بن النعمان عمان وسلمة بن أسلم بن حريش رضي الله عنهم أجمعين وقد تكلم الناس في امره أسامة رضي الله عنه لحداثه سنه رضي الله عنه فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قام في الناس خطيبا وبيّن فضل أسامة رضي الله عنه وأنه خليق بالاماره كما سيأتي إلا أن الأخبار المقلقة عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت أسامة رضي الله عنه يتريث في معسكره بالجرب حتى يعرف ما يقضي الله تعالى به وقد قال الله أن يكون هذا وهو جيش أسامة رضي الله عنه أول بعث ينفذ في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير إن نلقاكم بإذن الله في المجلس آخر. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته